البار ابدا في بلدنا النهضه واطلي الشرار يا الله امانه في اسم يسوع العباد في بلدنا الشرار يا الله في اسم يسوع البار اقيم على كل الاسوار يا الله أبانا في اسم يسوع البار أقيم الحور راس على كل الأسوان يا الله أبانا في اسم يسوع البار أعطي رح صلاة صلاة بقتدار يا الله أبانا في اسم يسوع البار أعطي رح صلاة صلاة باقتدار يا الله آبانا في اسم يسوع البار لا تدعوه يا إسكند صلوا ليل نهار يا الله آبانا في اسم يسوع البار لا تدعوه يا إسكند صلوا ليل نهار يسوع البار تمم لي نوعدك واسكب روح النار يا الله ابانا في اسم يسوع البار تمم لي نوعدك واسكب روح النار يا الله ابانا في اسم يسوع البار جبل بالمواهب Jemel bil thimar, ya Allah abada, fi ismiya sugh al bar. Jemel bil ma'wai, jemel Sinabul qasiba, kanna bin dar. Ya Allah abada, in ismiya Sua albar. Nahna bil masi,